وإحنا كنا نختار قيادتنا من فوق من القاعدة للقمة بالانتخابات وبالتالي نحن مارسنا الديمقراطية موقفنا من المساواة بين المرأة والرجل موقف واضح وحاسم ودام مستمد من فهمنا للإسلام أن المساواة دي واجبة حتى ما وقع فيه الإخوان في مصر من خطأ في برنامجهم منذ كمس سنوات أدركوه حينما قالوا أنهم لا يروا أن ترشح المرأة أو القبطي لرئاسة الجمهورية أدركوا في برنامجهم واعترفوا بخطأهم وأن هذا لا يجوز أن يقال ولا يمارس لأن المرأة وغير المسلم وغير المسلم لأن أساس الحقوق والواجبات في فهمنا هو المواطنة وليس المعتقد أو الجنس أو اللون وبالتالي من حق المرأة أو القبطي أو المسلم أو الشيوعي أو اليساري أن يقدم نفسه كمواطن مصري لاي مستوى من مستويات الانتخابات سواء كانت رئاسيه او برلمانيه ما دام يتوافر في الشروط الموضوعيه لهذا, لهذا, لهذا الكلام وبالتالي تظل المواطنه هي اساس الحقوق والواجبات عندنا